لا يكلم بصدق وعلى نار هيك في الحبا للدوائر يا مولاي كلما ناديت يا رب قال يا عبدي اطلبني تجدني يقول اله العرش جل جلاله يا ابن ادم خلقت الدنيا لاجلك يا فلاتتعب ولا خلقتك فلا, فلا تلع يا ابن ادم في ارض لك عينين لترى فيها بديع صنعي ولسانا وشفتين لتذكرني بها الم اجعل لك عينين ولسانا وشفتين تذكرني تجد فاشكر لي تجني وامرقت السوالدجي كلما ناديت يا رب كلما ناديت قال يا رب يا, يا عبدني الله يا الله ora yadi inrooh alkaaba dufu walambi فولبي شهد نور عيالي نروح الكعبه فولبي الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله يا مولانا هل با يخباك الواحد ربي سبحان سبحانك يا اله جود علي سبحان الحي الباقي سبحانك يا اله جود علي